إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فثوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا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 بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعود فبشرهم بعذاب أليب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنود بسم الله الرحمن الرحيم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 وما نَقَمُوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَزَامٌ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ